إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه المحرية. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أُخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام هدانا لأفضل الشرائع والأحكام وخصنا بمزيد فضل وإنعام أحمده سبحانه وتعالى على فضله الخاص والعام وأصلي وأسلم على رسول الإسلام عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام عباد الله تمر أمتنا الإسلامية بأوضاع صعبة وظروف حرجة ومرحلة من تاريخها دقيقة وخطرة حيث تستباح بيضتها وتحتل أراضيها وتدنس مقدساتها ويستباح حماها وتستنزف خيراتها ويتكالب عليها أعداؤها وفوق ذلك تدمر ثقافتها وأحيط بقيمها وأخلاقها وتبددت رسالتها وحق لنا أن نتساءل ما الذي أصابنا وماذا دهانا ولماذا قمع فينا أعداءنا وإنا الإجابة واضحة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإني لا ألوم يهوديا ولا نصرانيا يعمل لأجل دينه ويسعى لأجل نشر مبادئه إنما ألوم الأمم إنما ألوم الأمة القانعة الخانعة التي رضيت بالدنيا إننا نعيش في عالم لا تنفع فيه المسيرات الغاضبة ولا الإدانة ولا التنديل ولا الشج عالم لا يحترم ولا يعترف إلا بالقوة وفي ظل هذا العالم الذي, الذي أعليت فيه القيم التفوق المادي والعسكري مما أصاب أمتنا بالانكسار والضعف والهوان والذلو الذي تعايشه في جميع أنحاء المعمورة ويوم الأحد القادم موعد الفئات المتشددة من أبناء اليهود والصهاينة لتدنيس المسجد الأقصى وإنها مسيرة سوف تكون مسيرة كبيرة وتحميها الدولة الصهيونية إن العالم الإسلامي يمر بظروف صعبة بالغة التعقيد فيها أرى فيها أوضاعه الداخلية. مقسمة الأمة ومشتتة المناهج شتى والطرائق مختلفة في ديار المسلمين الهوية مضيعة والأهداف غير واضحة والمصالحة مع الله عز وجل بعيدة ولذلك إننا نعيش في عالم تحركه الأيدولوجيات وتسيره المناهج بد فيه للأمة من حل عقدي وقراءة أصولية لما يصيب واقعنا إن الذي أصاب واقعنا يحتاج إلى قراءة أصولية لا إلى قراءة سياسية إن كثير من السياسيين يشدح الواقع ويتحدث عن معطياته ويتكلم, و و ويتكلم عن المستقبل و و و ويتحدث عن الواقع وكل ذلك لا يجدي لا يجدي في ذلك إلا الحديث المباشر ما الذي يحرك العالم الغربي تجاه الإسلام والمسلمين تحركه مناهجه وأفكاره وديانته المختلفة المباينة بالديانة الموجودة في العالم الإسلامي وإن قيم الغرب وإن مناهج الإسلام لا, لا تلتقي أبدا مع بعضها البعض حتى قال بعض المفكر الغرب من عقلائهم طالما أن الإسلام إسلام وأوروبا أوروبا وأمريكا أمريكا فلن يلتقيها أبدا إما أن يتنازل الإسلام عن إسلامه وإما أن تتنازل أوروبا وأمريكا عن حضارتها لكن إذا ظلت أمريكا وأوروبا معتدة بمناهجها وحضارتها وعولمتها وما وصلت إليه من تفوق مادي ومن أجل تعميم تجربتها وقيمها دون مراعاة لخصوصيات المجتمعات فسيظل الصراع قائم ولا يوجد أبلغ من القرآن في تشخيص الصراع في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هل أنتم أولئك تحبونهم تعزون في البابا وتتحدثون عن السلام العالمي وتعلون وتتكلمون عن حقوق الإنسان وعن الحريات وعن حوال الأديان وعن التعايش السلمي وكل ذلك زور وبهتان إنما هي أسلحة يراد بها تكبيل الإسلام أين التعايش السلمي في فلسطين أين حقوق الإنسان المضيعة منذ سنة ثمانية وأربعين بيوت تهدم وما زارع تهرى ونساء تسبى في سجون في سجون إسرائيل ورجال وشباب كل يوم يقتلون حتى الدرة الطفل المسكين لم يسلم من رصاعاتهم. أين حقوق الإنسان وأين لها هذه كانت أم أنها لا تعرف ولا تقوى إلا للمسلم ضعيف وذلك حق لها لأنه عالم لا يحترم إلا القوة المسيرة تشكل رأيا عالمية أو توصل كلمة لكنها لا تحل قضية لن تحل قضايا الإسلام والمسلمين إلا اولا بالرجوع إلى الدين حقيقته ولذلك قال تعالى هأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عبدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بما يفعل إن تنسسكم حسنة تنسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا ما عنتم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء القرآن يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير من العالم الإسلامي رفع الله جل جلاله تأييده عن الناس لأنهم صالحوا الغربة وركنوا لأمريكا وخضعوا لها وبالرغم من ذلك لم ترضى عن أمريكا عن خاضع ولا عن دليل إنما تريدهم أن يتخلوا عن الدين ماذا استفادت الحكومات الذي تنازلت لأمريكا ماذا استفادت قدموا لهم التنازلات السوابت تنازلت عنها دول وتركتها مجتمعات من أجل أن ترضى عنهم أمريكا ولا ترضى عنهم أمريكا أبدا لأن الصراع صراع عقائد ولأن الحرب حرب مناهج ولأن الدين هو الأساس هم يعتدون بدينهم ويعتزون بمبادئهم وقيمهم أما نحن فإننا نتعاطى الإسلام على استحياء نقشى ديننا إنني أؤمن وقناعة الراسخة أن الأمة الإسلامية ألد أعدائها وأكبر خصومها نفسها التي بين جنبيها العالم الإسلامي لم يتصالح مع ربه في يوم من الأيام العالم الإسلامي يتعاطى ثقافة الأعداء وينبذ الأعداء في المسيرات يخرجون في مسيرات هادرة وينددون بأمريكا وإسرائيل والإعلام الأفلام الأمريكية والأفلام الإنجليزية والأفلام الجنسية كلها في في في إعلامنا وفي ثقافتنا. وفي مستوى في مستويات أجهزتنا إننا نحارب أمريكا ولكن لن ننتصر على أمريكا لأن أمريكا دخلت بيوتنا ودخلت أسرنا ودخلت جامعاتنا ومسخت شبابنا وغربت فتياتنا لن ننتصر على أمريكا لأن نحمل ثقافة أمريكا أرادت أمريكا أن تدمر العالم ب ب بواردة ثقافتها وتغريبها ولذلك. أن أعجب لأمة تكره أمريكا وتتعاطى ثقافة أمريكا أين القانون الشرعي في ديار المسلمين أين حدود الله عز وجل أين أحكام الشريعة أين شرع الله غير موجود أين, أين الدين في مناهجنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا قليل ما هو موجود أنا أتكلم ليس عن السودان أتكلم عن العالم الإسلامي قاطبة أتكلم عن الشارع أين أين الإسلام في شارعنا إن ان إن شوارع خرطوم لا تقل أحياناً عن شوارع باريس أو نيويورك أو واشنطن الزين هو الزين الأسماء فقط هذه فاطمة وتلك ذيانة أما الشكل وأما الصورة وأما, وأما الهيئة واحدة كيف ننتصر على أمريكا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن سنة الله عز وجل الأصيلة التي لا تتبدل أبدا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ليكون هناك كافر أعلى مكانا وأرفع شأوا من مؤمن وها قد جعل الله للكافرين ليس على المؤمنين إنما على مسلمين إسلامهم باهت وتعاطيهم للدين ضعيف وانتماؤهم لقيمهم مهزوزة ويتعاطون الإسلام على استحياء إن الأمة لا تنتصر إلا بدينها وإن أردت قراءة صحيحة وعنوان هذه الخطبه قراء أصولية في عصر الانهزاميه أو قراء أصولية لعصر الانهزاميه أود أن أتكلم عما أصابنا من انهزام عبر أصولنا عبر السنة يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكرة إلى قصعتها قلنا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعنا الله من قلوب عدوكم المهد هابه ولا يغذفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن قال حب الدنيا وكرهية القتال إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري هكذا قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة أي الكسر الموجود في الأسواق كسر البضاعة إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر صلى الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ما فما علاقة الكسر في الأسواب بتصلط الكفار على ديارنا إن الأمة التي لا تتخذ الحياة محرابة والتي لا تعرف الله إلا في المساجد يوم الجمعة أمة غير كثيرة بنصر الله سبحانه ولذلك قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر أي الدنيا صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى أدينكم إن الأسباب الحقيقية لضعف الأمة الإسلامية أولها فقدان هويتها وضعف امتياها لدينها إن إن أمة الإسلام ما أتيت إلا من قبل أبنائها من الذي رفع الملفات إلى إلى إلى مجلس الأبناء الدولي أتراهم يهود أتراهم نصارى إنهم أبناء إنهم أبناء بلدنا أبناء دلتنا يقرؤون القرآن وبل يحصدونه بل هم معنا في ديارنا بل أسماؤهم أسماؤنا وسحنتهم سحنتنا هم الذين أنبوا علينا دول الكفر زعما أنهم سينصرون قضيتهم إن أمريكا لا تنصر إلا قضيتها وإن فرنسا لا تحب إلا نفسها وإلا فالأقليات المظلومة المضطهضة من المسلمين في أنحاء العالم كثيرة إن الأمة فقدت الهوية ولفقد الهوية ولضعف الانتماء للإسلام لا تفرق بين عدو ولا صاحب فضاعت عقيرة الولاء والبراء صار كثير من المسلمين يوالون النصارى ويحبون يهود ويطبعون معهم بعضهم يطبع من فوق الطاولة وبعضهم يطبع من تحت الطاولة أي من, من من من خلف الأسوار إنها قضية عجيبة والآن في فرنسا عقد مؤتمر عن تعايش الأديان أي أديان هذه ان الأديان لا تلتقي إلا على كلمة السواء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله لا تثليف إن الباب الذي مات أبغى أن يعترف بالإسلام دينا، حتى مجرد أنه دين له تأثير في العالم هذه الحقيقة أبغى أن يعترف بها، ولكن أمّة الإسلام أمّ مكلومة وأمّ ضعيفة، وسبب ضعفها ابتعادها عن دينها، إن إن التاريخ لا إن التاريخ يؤكد. أن الإسلام مهما أصابه من الوحن إنما يصيب الأمة ويصيب الأفراد ويصيب الشعوب ويصيب المجتمعات لكن الدين تكفل الله بحفظه إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يحفظ الله دينه كفير يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إن, إن, إن, إن, إن صلاح الدين إن صلاح الدين الأيوبي الذي جاء وهو من من من الأكراد صلاح الدين الكردي جاء رحمه الله تعالى واستنقذ المسجد الأقصى بعد 92 سنة تحت النصارى وذلك بمعركة هي معركة حطين وكان ذلك سنة ثلاثة وثمانين وخمسمئة من الهجرة النبوية خرج صلاح الدين من مصر يقود الجيوش وكان وكانت جيوش قليلة لأن رغبته كانت في أن يحمي الحجاج الذين يمر يمرون بمنطقة بمنطقة الكرب وكان هناك على الكرك حاكم نصراني يسمى إبرنس أرنات إبرنس أرنات هذا كان حاكما على الكرك كان يقطع الطريق على الحجاج فكل ما جاءوا يجعلهم ويصفهم أسرى ثم يأتي بالسيف يقول أتتبعون محمد استغيثوا به من أجل أن ينقذكم هذا سيفي وهذه رقابكم ادعوا محمدا من أجل أن يستنقذكم فيضرب أعناقهم فخرج صلاح الدين لشمايتهم لما سمع به النصارى جاءوا من كل فج وصوب ومن كل حدب جاءوا ومعهم جحافل معهم ملك انجلترة وملك ألمانيا وكل الدول الكافرة جاءوا في ثلاث وستين ألف مقاتل ثلاث وستين ألف مقاتل جاءوا في هذه المنطقة ومعهم صليب يسمى صليب الصلبوت وصليب الصلبوت صليب أمتار يزعم النصارى أنه الصليب الذي صلب عليه عيسى عليه السلام وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فجاءوا بصليب الصلبوت وهو مرصع بالدر وبلياقوت وهو من ذهب صليب من ذهب جاءوا يحملون الصليب من أجل أن يحاربوا أمة الإسلام وجاءوا ومعهم كل المقاتلة وجاءوا في أرض المعركة بالقرب من منطقة من بالقرب من من من بحيرة طبرية في منطقة تسمى حطين وجاءوا بغضهم وغضيهم خرج صلاح الدين ومعه عشرة آلاف في الأول أبى أن ينازل لكن لما رأى أنهم أصروا على قتاله بدأ صلاح الدين يعد العدة وبدأت المعركة في فجر السبت معركة تدل على أن الدين هو الذي ينتصر وأن الإيمان هو الذي ينتصر هذه المعاني الغائبة من القادة والزعماء والمفكرين في عالمنا الإسلامي ومن يتعاطى قضايا الأمة في الإعلام قرية الجرائد كلها ما أفضل قال الله قال ولا رسول قال وق امريكا جاي وما عارف مجلس الأمن وما هنسلم وماشنو يا أخي ما في زور قال الله قال ولا الرسول قال ما في زور قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ما في زور قال الله قال ولا رسول قال ولا في زور قال نستوب إلى الله ورجع إلى الله إنه ينبغي أن يقال في هذه المسألة الدين هو الذي ينتصر صلاح الدين خرج وبدأت المعركة بالفجر بعد صلاة الفجر وصلاح الدين لم يرى إلا ساجدا وباكيا قال ابن كثير صلاح الدين الأيوب كان حقا على الله نصره لأنه ما تخلف عن صلاة الجماعة وكان حاكما على مصر وعلى الشام وفي الثغور ومجاهد ما تخلف عن صلاة الجماعة أبدا من هنا جاء النصر صلاح الدين كان يقرأ الحديث عند أئمة الحديث وكان صلاح الدين لا يفوت ورده من قراءة الحديث حتى إذا اصطفت الصفوف لأن شيوخه الذين يدرسون الحديث كل يوم كانوا يقرؤون عليه ثلاثة أحاديث ويشرحونها فلما جاءت المعركة واصطفت الصفوف وقف صلاح الدين أمام الجيوش وشيوخه خلفه قال لشيخه أبو طاهر السلفي. هذا شيخه قال يا أبا طاهر اقرأ علي وردي من الحديث واشرح وإن العدو أمامنا والله لا أترك لهؤلاء العلود وردي من حديث رسول الله الصف موجود والنسان سيفه قال أقرأ أقرأ قرأنا الثلاثة الحديثة كل يوم وشرح له وبدأ معرته أول حاجة ثبت كان يعتذ يقول أحمد الله أنه لم يقرأ الحديثة في هذا الموطن غيره محل زي دي، الحديث يقرأه في القاعات المكيفة وفي المساجد، فيها نجف وفيها مراوح، لكن في معركة وفي خلل يقرأوا حديث الفاضي يقرأه، لكنه أراد أن أن اراد أن أراد يستن سلطة حسنة، وبدأت المعركة، انجلت المعركة بشيء عجيب قتل من صلاح الدين عشرون ومائة، وقتل من الثلاث وستين ألف ثلاثون ألف. نص الجيش مهد. قال ابن كثير الجثث كأمثال التلال وأسر 30 ألف الفلاح الرجل العادي من جيش صلاح الدين يأثر 30 من الفرنجة الفرنجة من الخواجات حس والله تأثر خواجة واحدة خواجة واحدة الدنيا كلها تقول خواجة واحد بس يكتروا ولا يبسكوا في العراق الوساطات والقومة والقعدة خواجة واحد واحد بس نحن هنا يكتلوهن بالجمل وبالقطاعي في العالم الإسلامي كتل بالجمل وبالقطاعي يا أخي إسرائيل بتأخذهم قرية كاملة بتكسر فوق روص الناس ما في ذول بيدي يفتح خشبه لا حقوق الإنسان ولا السلام العالمي ولا التعايش السلمي ولا الأمم المتحدة ولا الأمم غير المتحدة ما في ذول بيدي يفع رأسه إسرائيل تعمل عليه كيف وتفعل تريد صلاح الدين قلت الأجناء الواحد ما لقى حاجة يربط بها الأسرة ثلاثين ألف فضلوا من الجيش ثلاثة ألف هؤلاء ماتوا في الصحراء عطشا وهلكا ثلاثين ألف أسرة قال ليس من كثرت ما الأسرة كتار باع رجل نسير أي أسيرا بنعل باعوا أسير خواجه خواجة قدملوا باكر بنيعان بمركوب شاء الله مركوب جنينة جاي من الجنين ولا جاي من أي محن مركوب خواجب مركوب خواجب مركوب الآن المسلم لا يساوي حتى هذا المركوب أعوذ بالله في عالمنا الذي يتشدق ويتمجد بالسلام العالمي أما آن للأمة أن تعي أنه لا سلام عالمي وأنه لا تعالي السلم وأنه لا وحدة للأديان ألم تعي الأمة أن هذه الشعارات زائفة ألم تعرف الأمة أن حقوق الإنسان أكذوبة ألم يصل إلى أنها أكذوبة إلى حل لا يومنا هذا وبدأت المعركة وجئ بجميع ملوك أوروبا أسرع عند صلاح الدين فعفى عنهم جميعا وأكرمهم وأتي له بماء مثلج ماء باردة فأعطى ملك أنجلترا قلبا أسد للشرب أداه وقال له شرب أشير وكان معه. إبرنس أرنات بتاع الكرك بتاع مطقة الكرك قال ده أدده الملك أدده دم من من ناس غضب صلاح الدين قال أما أنت فقد أكرمتك ولم أعد لك أن تعطي هذا هذا لا عهد له عندنا قام قال لك هل في الخيمة وطلع خرج من الخيمة وجاء بابرنس الكرك أرنات مقيد وضعه صلاح الدين قال له أنت القائل نادوا محمدا يغيثكم ها قد أجبتك أنا نائبه أنا بسهد محله هنا قال له أنا قاعد محله قال له ها قد أجبتك فضرب عنقه وأوخذت الرأس وذهب بها إلى ملوك أوروبا وقال لهم هذا سب نبينا الدين هو الذي ينتصر في جالوت انتصر وده بعد كم؟ لما سقطت الخلافة والله أنا أشبه ما يحب العالم الإسلام اليوم بما حصل من التتار القدامى وإن أمريكا وأوروبا ومن معها هم التتار الجدد الذين جاءوا زعما لمحو الإسلام من الوجود لكن لا يستطيع أحد أن يمحو هذا الدين من الوجود مهما علت قوته ومهما عظم شأنه ولكننا لنا بحاجة إلى قوات وإلى أمة نساء فلسطين تكحل بالأسى وفي بيت الأحمل قاصرات وقصر ولجمون يافى يابس في عروقه وهل شجر في قبضة الظلم يثمر ألا يا صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنها وتأمر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجندك في حطين صلوا وكبروا تناديك من شوق مآذن مكة وبدر تنادي يا حبيب وخيبر تغني بك الدنيا كأنك فاتح على بركات الله ترسو وتبحر سنة ست وخمسين وستمائة جاء التتار واحتلوا بغداد لم ير يوما أسوأ في تاريخ الإسلام من هذا اليوم قتل ثمانمائة ألف في أربعين يوم ثم ألف ذبحوا ذبح النعاج ووضع الخليفة انا ذاك في جولق جوال في في شوال وداسوه بالأرجل حتى مات والذين والذين استدعوا هولاكو إلى هولاكو ابن توين ابن جنكيز خان الذين استدعوه إلى بغداد هم مزراء الخليفة من ابن العلقمي والنصير الطوسي وذلك كانوا مسلمين لكن شيعة ضد الإسلام مسلمين نجو الإسلام الآن في الناس بيقولوا لمجلس الأمن تعال مسلمين يقول لك هاي خلونا جو مسلمين قاعدين معانا والله واقع مزري السلطة انقسمت على نفسها شعبي وطني في ظل هذا الانقسام شامتون ناشامتين شامتين هو الوحيد المهيئ الآن السلطة نفسها الآن غير مهيئة ضعيفة يظهر عليها الضعف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رئي حكم وبقية الأحزان على على استحياء يتكلمون وناس قالوا حقه ذات يجوا ناس فرنسا يجوا والحكومة سلم الناس تشقق الصف المسلم وجونقران موجود الآن ومجلس الأمن جاي والله كأنها بغداد مش بغداد الحصة بغداد الأولى وكأن ما ينتظرنا هو ما حصل من التتار لما دخلوا بغداد قتلوا الخليفة وذبحوا الناس حتى قال أهل السير كانت التتري لما لا يجد شيء يقتل به المسلم في بغداد يوقف المسلم يقول له لا تتحرخ من مكانك ويذهب ويبحث عن سيف أو سكين ويرجع فإذا المسلم يطاطئ رأسه ينتظر التتري ليذبحه أو ليقتله يوقف قلال كان هنا يمشي فأنت تسكين ويجي وهو واقف منتظر لما وصلوا من الذل والضعف والانكسار وهذا أصوأ أنواع الهزيمة الهزيمة النفسية والله الواقع مزري جونجرن أنا متأكد أن له أجندته وماذا السياح ولقاءات في الميادين وكل مرة ينضم كثير من أبناء المسلمين إلى الحركة الشعبية زعما أن جونجرن هو المنقذ وفي ظل هذه الأوضاع السلطة والذين كانوا جزء منها خرجوا عليها بل وأنبوا ضدها واقع عجيب أحزاب وكيانات موجودة بغير تأثير وشعب مغلوب على أمره مسكين واقع عليم مع ما يعايشه العالم كله من هذه الهجمة الشريسة هجمة التكار الجدد أوقفوهم قال حتى أن إن من التتار دخلت على الناس في حانوت أنا أدقوا أي زول قال لك دخل الناس تحت الأرض وناس مقعوا في الأبيان ما قال لك بعد أربعين يوم لما منقوا أنكر الوالد ولده مما تغيرت أشكالهم وأجسادهم تغيروا به ضعاف ونحاف ومن لم يموت بالسيف مات بالوباء وتحرك بعد ذلك التتار وهولاك إلى أين؟ إلى الشام وكان عليها الناصر والناصر داء الحفيد التالث لصلاح الدين الأيوبي الناصر ابن المنصور ابن العزيز ابن صلاح الدين الأيوبي كان على دمشق فلما رأى التتار هرب منها وتركها فاحتلها التتار احتلوا دمشق واحتلوا حماد واحتلوا حمص واحتلوا حلب عندها كان على مصر والياً يسمى المضفر سيف الدين قطس خرج في العشر أواخر من رمضان ولكن قبل ذلك بشهر لملاقات التتار ما زالت ما زالت ما زالت أفعالنا تجاه الكفار ردود أفعال هم يطلعوا نحن ندّ لم نبادر في يوم من الأيام لم نبادر ولذلك ما جلنا تحت تحت وطأة ردود الأفعال والتعامل بها خرج وجيشه كله يقوم الليل وكان إذا مر على مجموعة من الجنود ينامون ولا يقومون الليل يقول من هؤلاء أخشى من هؤلاء أخشى حتى جاءت المعركة الفاصلة في عنجالوت التقى فيها سيف الدين قطص بالتتار وقائدهم وأكبر قوات التتار كان يسمى سعد التتار قتب غا نويم قائد التتار آنذاك الفارس المغوار كتب غنوين أول حاجة كان رجل مسيح وكان بحارب الناس بدهاء قال لك إذا حاصر أهل بلد يقول لهم أسمعه أنا ما عندي وقت كثير قنبي لو عندكم مويه بخليكم وكان ما عندكم مويه بحاصلكم لحد مويه هذا يقول لا عندنا مويه يقولوا خلوا الجنود يشوفوا يقوم جنود يخشوا ويحملون رماح في آخرها يسوطوا بها بهالمويه تعبت الناس يقول لا يعندم مويه لا يشربوا كلهم يهلكوا عن آخريهم. أتى كتبغ كتبغنو مين؟ أتى إلى مدينة حلب وقال لهم أنا ما وقت زل. سلموني. سلمون. قتلهم عن آخريهم بالشيوخ والعجزة والأطفال والعلماء والقضاة. رجل شرس. شرس جدا كان. خرج إليه سيف الدين قطس في معركة عين جالود التي كان شعارها وإسلامه. ولأول مرة. في تاريخ التتار ينكسر التتار وقتل وقتلوا وتبغنون قال أهل السير ذهب سعد التتاري فلم تقم للتتاري بعد عند جالوث قائمة لما نجدي مشد لقوم مارجو ثاني كجر ما حاولوا ما كدروا ينتصرونا في معركة كثرهم وفي تلك السنة لم تكن للخليفة ولم يكن الخلافة قائمة وكانت الخلافة قد سقطت لأنه المعركة كان السنة 85 وستمية ستمية تمانية وخمسين هجرية والخلال فسقطت ستمية ستة وخمسين هجرية بعد سنتين ولا خليفة انتصروا بالدين وانتصروا بالقيم أين هويتنا ثانيا داء التفرق والتشرزم من أكبر أسباب ضعف أمتنا فقدت الأمة التوحيد والوحدة لا توحيد صلى الله وتعرف التتار لما دخلوا بغداد الناس قالوا شنو يا خائفين من التتر لوذوا بقبر يا أبو عمر قالوا نمشي للشيوخ قالوا إن جدونا قال. ويسأل الأولياء والصالحين الميتين في الأضريحة قالوا أنصرون قالوا ينصروكم ينصروكم إذا ربكم ما نصركم أبنصركم منه ثاني إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إلى يوم من هذا العقائد الباطلة موجودة السودان ده كان ما بيقفوا توحيد لله خالص و الناس خلو شرك وهدموا القباب وكسروا أضرحة وعبد الله وحده وتركت هذه الأوسان وهجرت لن تقوم السوداني قائمة يخلى حد منهم لنسجور الشيوخ كويس مبارات من ريح وهلاله داني الشيخ كدير لكم آه لكم أمريكا ولا يعني كيف يعني ولا كدير لكم فرنسا شغالين في الخجور كرة يقف في الكرة الخجور ما قاعد يرفع بعد ما يكدير لكم الشيخ قاعد برا بجيب فهم كثلاث أقوال بأن كيف يبتاعهم قاعد ثلاثة أدوان يجيبوا ثلاثة صفر والفاكي قاعد كل مرة يقول لها يا شيخنا يقول لها شوط التاجر لحد المبارد تهد لحد يوم اللي الناس يمشوا الفقرة. الفقرة والفقية يمشوا يجيسع العظم يقول العظم انصرنا والله لا تنتصر الأمة بغير عقيدة ولا تقرش لا توحيد ولا وحدة نحن لا عندنا توحيد ولا في رغبة موحدة العقيدة غائبة والانتماء للدين الرعيف، وفوق هذا، الأمة ممزقة، مقطعة، ممزقة الأشلاء، مقطعة دول وشعوب وقومية وقبيلية، ياخد الشودا، دشودا، زنديا وإفريقيا وما عارف عرب عرب، وناس أتراك، وناس وين؟ دشودا، ما هذا؟ والله ما هزمت الأمة إلا من داخلها، أنا على قناعة لو بتلاقي عد أو دول عالم يستعمل أول منو، أقول له نفسه. بعد ذلك يجوا اليهود وأمريكا وغيرهم أول حاجة العالم الإسلامي نفسه ثالثا الانهزام النفسي نظرا للتفوق المادي والعسكري للغرب الأمة منهزمه نفسيا تظن أنها لا تنتصر وأنها لا تعمل وأمريكا المتجبرة المتعطرصة سنة 2006 ميزانية البنتاغون سوف تساوي ميزانيات وزارة الدفاع في العالم كله بما فيه أوروبا والصين ذاتها ولكن هل تنتصر الأمم بالأسلحة؟ من كان يظن أن التتار لا يكسرون وأن الصليبية لا تهزم؟ من كان يظن ذلك؟ لكن أين الأمة؟ أين الأمة التي تعرف دينها الانهزام النفسي؟ من أسوأ ما تعايشه الأمة اليوم رابعا من أكبر أسباب ضعف الأمة غياب التخطيط والعلم والمعرفة وترك الأمور للارتجال والمصادفة وعدم وجود مبادرة أمة لحد يوم الليله تتعامل مع رؤية الأفعال يطلعوا قرار يطلعوا مسيرات ويقولوا لا وغلط وكده. انتهى الكلام ثم ماذا بعد؟ أين البناء؟ أين التخطيط؟ أين العلم؟ كيف تنتصر الأمة؟ أتريد الأمة أن تنتصر بالجهل؟ بالخرافة؟ بالميتافيزيقية؟ وانتظار قوة خفية تأتي وتتدخل؟ دون أن نبذل أسبابك؟ أو دون أن نسعى مسعى؟ لا يمكن أن تنتصر الأمة هكذا هذه الأسباب الحقيقية لضعف أمتنا الإسلامية غياب الهوية، الهوية، وذا التمزق، وووالتشرذم والخلاف والتفرق، وغياب التخطيط والارتجال والانهزام النفسي الذي في دواخلها، ثم غياب الجهاد في سبيل الله وطهية. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وترقت الجهاد. صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم حب الدنيا وكراهية القتال وكراهية الموت هو سبب الوهن الذي أصاب أمتنا في داخلها لذلك أين الجهاد في سبيل الله أين راياته أين أمته دعك من الجهاد أين التضحية للدين أين العمل للإسلام أين الإنفاق في سبيل الله الآن في السودان إذاعة المانجو العموانة سبب سيكولة ناس, ناس كوكولة برضو عملوا إذاعة لماذا؟ ليس للأفكار ولا للرؤى المستقبلية للأغاني العربية أحدث أنواع الأغاني العربية واتحاد الفنانين السوداني سوف يساهم من أجل الوقوف ضد قرار مجلس الأمن الدولي حظهم الفنانين قال قالوا نحن في التلفزيون جابون قالوا نحن هنجيب ضد الموضوع ده وبالفن هننصر قال السودان قال عشان بنتصر انتصر أمريكا انتصرت بالفن اه? إسرائيل انتصرت بالفن أقعوا عليه الفن انتم ما ينفق على الكورة من من رجال الأعمال في السودان تاني قال لك في إزاعة تاني الما غير بتاعة المانجو تاني في إزاعة إزاعة كلها أغاني وفي نفس الوقت يان الحسرة، يان الندامة، إزاعة الإفهام على القرآن يوشك أن تتعطل مدير الإذ مديراً مدير الإذاعة قال لي ما قادرين نمويلا إزاعة الفرقان والقرآن سوف تتعطل في لحظة لعدم وجود الداعم لها وفي نفس الوقت إزاعة المانجو عمناس الببسيكولا حتى تبدأ في دعاياتهم عميل جيتار واحد خاط هنا هلاي كده والجيتار طالع وبشرف الببسي يقول لك سامعين لا ما سامعين نحن ما قلنا نسمع حاجة زيدي. يقول لك سامعين سامعين شو؟ وزعت الكوكا كولا وين؟ وكلها غنى وباطل ويا أريت الأغنية في رجولة. جاء أغاني عربية مغنيات وكل حب وكل غرام. كويس وفي نفس الوقت إزعت القرآن عن إف إم مهدد بأن بأن تقف لأن للفن داعميه أما القرآن فلا داعم له في ديارنا إلا من رحم الله من عباد الله. أين التضحية أين العمل والإنفاق في سبيل الله هذه خمسة أسباب رئيسية أراها هي أسباب ضعف أمتنا من أجل أن نقف على الأسباب بقراءة أصولية ترجع إلى الأصول وتعالج الواقع أسأل الله التو... لي ولكم التوفيق والسلاة والعون والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أين الحل وأين المخرج مما نحن فيه إنه لا بد من التركيز على ثلاث قضايا أساسية ونقاط مخورية هي التي بها عز الأمة وبها نصر الدين وبها مجد المسلمين القضية الأولى استعادت الوعي بهويتنا أن نعرف أن أعداءنا قد يسعون إلى البترول من أجل نفط السودان أو اليورانيوم الذي في دارفور أو أي, أو أي معادن ولكن القضية الأساسية هي الدين الدين لا يمكن أن تحتل أمريكا دولة كافرة نصرانية مثلها لا يحصل هذا إنما الدين هو الأساس ولذلك ينبغي أن نستعيد الوعي, الوعي بهويتنا وبذلك نحقق الانتماع الصادق للإسلام في إطالة الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات وهنا أدعو الحكومة صادقا من قلبي أن تصالح ربها وأن ترجع إلى الدين وأن تكون جادة في إقامة الإسلام على الأرض في السودان وأنصف الحكومة بأن لا تتنازل لأن الآية واضحة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى والله ما كنت أظن بعدني ميفاشا أن الغرب سوف يرضى على السودان بعد التنازلات الكبيرة التي قدمها وعجبت وفوجئت بأن الغرب لا يرضى وفق الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته مسلم وكتنازل ما بخلك لو تنازل من أي حاجة وقلت أنا مسلم برضا بخلك فعلى الحكومة أن ترضي ربها وأن تصالح مولاها وأن ترجع إلى دينها وأن تستقيم على الشرع وعلى الحكومة أن تصالح شعبها وقفوا الجباية شوية ناس الحركة دير وقفوا ما توقفوا إلا الناس التكاسي والأصرع وقفوا لهم يتعلن دي كروزك ولا بتاع كامل بس واقعين المساكين يا ناس حرام عليكم ترجعوا وقفوا لهم بتاع أو لوري بتعرمنا ما مكسر يا أخي ما تخلي ياكل يا أخي يا أخي ما تخلي أكل صغار يا أخي يا أخي ما معدول وقفوا الحجات دي وقفوا الحجات دي الجباية والحجات دي خلوها كده الصالح مع الناس صالح ربنا وصالح الناس عسى الله عز وجل أن يحدث أمراً امتلاك أسلحة الناس الربانية استعادة الوعي بالهوية يعني امتلاك أسلحة النصر الربانية معنى رابر بالصروف وهو الذي يأتي بالمدد نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وحده براو يعني الله براو بهزمهم لكن كيف نرجع إلى الله الأمر الثاني امتلاك أسلحة النصر المادية امتلكنا أسلحة رجعني إلى الله وتبنا الأب والبنت والولد والطريق والشارع والأمة والمجتمع رجعوا إلى الله كل يوم تفسخ كل يوم تبرج كل يوم مناظر سيئة ورديئة والله أشياء عجيبة خلاص تشوف الشارع برأ أصلا بتقول فيه إسلام في السودان تقرأ جلاب ما بتقول فيه إسلام يا أخي الناس شأنين حملة ونسط عنه في الإسلام عديد وقيته أنا ما أعرف والله هذا سبب النكسة فتح الباب للضلال هو سبب النكسة نمتلك أسلحة النصر الربانية ثم نمتلك أسلحة النصر المادية نخطط نقرأ العلم نتعلم العلوم النافعة نعد العدة نتدرب نتأهد نطور نبدع نبتكر نخترع ده امتلاك أسلحة النصر المادية بعد نستعيد الثقة في نفوسنا ونبث الأمل وإنها مبشرات في ظل المحبطة نعم الواقع محبط وأليم لكن الإسلام سينتصر. ليس حلما ولا أملا ولا أمنية حقيقة ينبغي أن نقف على المبشرات وأولى المبشرات النصوص الشرعية الله قال الإسلام ما بنتهي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا معنى الانكفاء نحو الداخل تتقوا تغيروا سلوكياتكم تصبروا تصمدوا لا يضركم كيدهم شيئا ان نصر رسلنا والذين امنوا في الحاجه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ان جندنا لهم الغالبون الدين ما بيهزم النصوص بتقول كده لا يتمنى الله هذا الأمر بعد الألم النحنة ثودة قال لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار وما بميت شجر ولا حجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل بعز يعز الله به أهل طاعته وذل يذل الله به أهل معصيته لا يتمنى الله هذا الأمر النصوص تقول المبشرات كثيرة الوشر الثاني لأمريكا والغرب التفوق المادي ولعالمنا التفوق الروحي والتفوق القيمي والتفوق الأخلاقي ما زالت المجتمعات محافظة على الأسرة ما زال الناس فيهم خير ثالثا من أعظم المبشرات الواقع مع الفساد جموع التائبين والعائدين من الشباب كثيرة كل يوم شباب يجوا المساجد شباب يلتزم وانفتيات يتحجبن ما شاء الله الواقع يدل على هذا الحفظة الدورات العلمية حس قبل قبل قبل شهر عندنا خمسطات شاب يحفظ القرآن في شهرين حفظناهم صحيح البخاري كله وصحيح مسلم كله ثلاثة من نول في كليات الطب وفي سنين متقدمة ومتفوقين يحفظ القرآن ويحفظ صحيح البخاري وصح مسلم وحصد حصد بعد 15 يوم عندنا دورة تانية تاني حديم 15 غيرهم حتحفظهم البخاري ومسلم هذا نشوف الجماعات اللي بحارب الدين كيف إنتوا إنتوا كتيرونا وما أحد الواقع يدل على هذا ثم رابعا عدالة القضية نحن عندنا, عندنا قضية عادلة ولذلك سوف ننتصر ننتصر على, على الغرب وعلى الكفر هذه مبشرات في ظل المحبطات لتعيد إلينا الثقة وتبث الأمل بأننا أمة قادرة على تجاوز العقبات بعدما دخل التتار بغداد ما ظن أحد أنه سوف تقوم بالإسلام قائمة ولكن جاءت الخلافة وعادت الأمة وجاء العثمانيون في آخر الزمان وتوسع الإسلام وبلغ الدين الآفاق ودخل الدين في كل بقاع الدنيا إذن المبشرات موجودة بالمبشرات وببث الأمل وروح النصر فينا ننتصر وبامتلاك أسلحة النصر ربانية ننتصر وبامتلاك أسلحة النصر المادية ننتصر أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يذل الشرك والبشركين في كل مكان اللهم من أراد بإسلامنا سوءا وبمجتمعنا دمارا وبشبابنا, أق... وبشبابنا فسادا وبفتياتنا تغريبا اللهم اكفنا شره يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين من كل سوء اللهم اجعل ديارنا أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امننا في أوطاننا اللهم امننا في أوطاننا اللهم امننا في أوطاننا, أمننا في أوطاننا واحفظ ديارنا ونساعنا وشباب وأعراضنا يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرجدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل في فيها أهل معصيتك ويأمر فيها بالمعروف وينا فيها عن المنكر ويقام فيها الشرع ويحكم فيها الكتاب وتعلو فيها السنة يا رب العالمين اللهم أعز دينك يا رب العالمين اللهم انصر دينك يا رب, اللهم انصر يا رب العالمين اللهم انصر كتابك يا رب العالمين اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كل إخواننا في فلسطين اللهم كل عون اللهم يا رب العالمين العالمين، اللهم لا تخذلهم، يدخل لهم الناس، اللهم لا تخذلهم، يدخل لهم الناس، اللهم لا تتركم، تركهم الناس، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين، وخلصه من براذين اليهود المعتدين، يا رب العالمين، يا جبار السماوات والأراضين، يا رب الخلاائق أجمعين، يا قيوم، يا حي. يا من بيدك ملكوت كل شيء يا من تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين اللهم عزنا يا رب العالمين اللهم عزنا ولا تذلنا اللهم عزنا ولا تذلنا واغننا ولا تفقرنا إلا, إلا, إلا, إلا إليك يا رب العالمين اللهم عز الأمة اللهم عز الأمة اللهم مكن للدين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصار اللهم عليك بالظالمين والغاشمين والطغاة والمتجبرين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم انقطعت أسبابنا الأرضية وحيلنا البشرية لنصرة دينك وما بقي إلا الإخلاد إليك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في العراق اللهم انصر المقاومة يا رب العالمين اللهم اجمعها وأعزها وقوها وسدد رميها رايا رب العالمين اللهم لا تقم للكفر في الأرض رايا واجعلهم لمن خلفهم من الناس آية يا رب العالمين اللهم يا من أعز محمدا ويا, أع... ويا من أنجى إبراهيم يا رب العالمين ويا من أجاب يونس ويا من أرجع يوسف إلى يعقوب اللهم أجب دعاءنا في هذه الجمعة اللهم عليك بالكفار اللهم, اللهم رد عنا كيدهم واحفظ بلادنا وديارنا سلاما وأمنا يا رب العالمين واجعلنا في عافية من البلاء والابتلاء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا